إنها دار خلود وبقاء لا فيها بأس ولا شقاء لا أحزان ولا بكاء هي رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمره النضيج دلل لزوجة الرسالة جميع دنيا تغر وتخدع لا خير في عيش يزول ثم ما لُن ولا ولدٌ هناك سينفعون هي جنة للمتقين. تزينات الله أنشأها ونعم الصانع لبيناتها ذهب وأخرى فضة وميلاتها المسك المذفر يلمع أنهارها لبن وخمر لذة للشاربين ورزقها لا يمنع أنهارها مصفا رائق وبيباب قصرك كلها تتدافع يا قوم جدوا للجنان وسارعوا والتحذروا دنيا تغر وتخدع في عيش يزول وثملا مال ولا ولد هناك سينفع الزعفران بها حشيش نابت أنا نظرت رأيت ما هو أبدع غروفاتها من اللؤلؤ مبنية وعلى أسرتها يطيب المضجع تبسم عن تألق حسنها ينداح نور من ثناها يستعوه هو طافت عليك وسلمات لا لغ ولا تاثيم فيها يسمع جدوا للجنان وسارعوا والتحذروا دنيا تغروا وتخدعوا لا خير في عيش يزول وثم لا مال ولا ولد هناك سينفعوا